أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله تعالى و أ ح س ن الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و ش ر ا ل أ م و ر محدثاتها و كل م ح د ث ة بدعه و كل بدعات ضلاله و كل ضلاله في النار و ص ي ك م إ خ و ا ن ي و نفسي بتقوى الله عز و جل الله أ س أ ل أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م تقواه في السر والعلم إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين ب د أ ن ا في اللقاءات ا ل م ا ض ي ة حول معلم جديد من معالم ا ل ت ر ب ي ة وكان بعنوان معلم الجهاد وتكلمنا في اللقاءات ا ل م ا ض ي ة عن تعريفه وقلنا هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في م د ا ف ع ة العدو وبعد ذلك تكلمنا عن فضائل هذا المعلم وعن الوعد الذي وعد به ربنا عز وجل من تربى عليه ونفذه في حياته و بعد ذلك تكلمنا عن أ ر ك ا ن الجهاد أ ي كيف يتحقق هذا المعلم قلنا لا بد من مجاهد ولا بد من مجاهد ولا بد م ما به الجهاد فقلنا أ ن المجاهد هو المسلم المكلف الذي أ م ر ه ربنا عز وجل بالجهاد سواء على سبيل الحكم و ا ل إ ل ز ا م أ و الاستحباب ت ب ق ى ل ن و ع ي ة ما يجاهده بعد ذلك تكلمنا عن المجاهد وهو العدو وقلنا أ ن ا ل أ ع د ا ء ينقسمون باعتبار الظاهر والباطن إ ل ى قسمين عدو ظاهري وهو الشيطان الرجيم عدو باطني وهو الشيطان الرجيم. عدو ظاهري وقلنا أنه يقمن في اليهود وهو وقلنا والمشركين والمنافقين والنصارى باطني الشيطان الرجيم ظاهري أنه يقمن في ويدخل في أ ي ض ا من ج م ل ة أ ع د ا ء بعض ا ل أ ن ف س ا ل ب ش ر ي ة لقوله تعالى إ ن النفس ل أ م ا ر ه بالسوء إ ل ا ما رحم ربي فبعض ا ل أ ن ف س ا ل ب ش ر ي ة ليس كلها تدخل من ج م ل ة ا ل أ ع د ا ء ولها أ ي ض ا ن و ع ي ة من الجهاد بعد ذلك تكلمنا وقلنا بما يجاهد يعني أ ن ا كرجل مكلف وتربيت على معلم الجهاد أ ر ي د أ ن أ ج ا ه د اجاهد ما هي ا ل و س ي ل ة التي ينبغي علي أ ن أ س ت خ د م ه ا لكي أ ح ق ق معلم الجهاد لما تربيت عليه قلنا بنص ا ل ق ر آ ن ا ل أ د ا ه التي تستخدم في الجهاد لا تخرج عن ث ل ا ث ة أ ن و ا ع إ م ا أ ن يكون الجهاد ب ا ل ق ر آ ن و إ م ا أ ن يكون الجهاد بالمال و إ م ا أ ن يكون الجهاد بالنفس د ي ة الثلاث آ ل ي ا ت التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي س ن ة النبي صلى الله عليه واله وسلم جهاد ب ا ل ق ر آ ن جهاد بالمال جهاد بالنفس س ن ب د أ اليوم إ ن شاء الله بشيء من التفصيل و ا ل إ س ه ا ب حسب ا ل ا س ت ط ا ع ة ونتكلم كيف يجاهد المسلم ب ا ل ق ر آ ن لمن أ ر ا د الجهاد ومن ت ر ب على معلم الجهاد ومن أ ر ا د أ ن يجاهد فكيف يجاهد ب ا ل ق ر آ ن وبالمال وبالنفس و أ ي ض ا إ خ و ا ن ي س ي أ ت ي ن ا إ ن شاء الله عز وجل في خلال هذا المبحث الضوابط ا ل ش ر ع ي ة التي ينبغي أ ن يراعيها المسلم عند الجهاد ل أ ن ا ل م ع ر ا ل ك ا ذ ب ة التي سمعناها من الكثير وذهبوا فعلا إ ل ى ب ل د ة سوريا ليجاهدون ا ل أ م ر ملتبس ا ل أ م ر غير واضح وهناك ا ل أ م ر لا ندري أ ي ن وجه الحق ل أ ن ا ل ص و ر ة م ع ت م ة على الجميع و أ ي ض ا أ ح ذ ر ك م ب م ن ا س ب ة ذكر بلاد سوريا في هذا المقام احذروا النساء السوريات اللاتي ي أ ت ي ن إ ل ى هذه البلاد لا ندري الوجه ومن هو وليها ل أ ن ن ا سمعنا أ ن البعض ب د أ يتزوج الذي نعتقد وندين الله به أ ن النكاح باطل ل أ ن هذه ا ل م ر أ ة لا ندري عنها من وليها وكانت ا م ر أ ة ز و ج ة ل أ ح د أ م ا هي أ ح و ا ل ه ا ولا ندري من هدف الذي من أ ج ل ه أ ت ت إ ل ى هذه البلاد خ ا ص ة بعد أ ن فتحت البلاد ولا يوجد رقيب على الصادر ولا على الوارد فافطنوا إ خ و ا ن ي معشر المسلمين افطنوا وانتبهوا ف ا ل أ م ر أ خ ط ر من كون ا م ر أ ة جاءت تتسول لا ا ل أ م ر أ ع ظ م من ذلك و أ خ ط ر من ذلك بكثير وليس كل ما يعلم يقال و أ ظ ن من خلال العامين الماضيين المريرين اتضح صدق خ ل ا م ن ا في كل موطن نتكلم به ف أ ر ج و من إ خ و ا ن ن ا أ ن ي ف ط ن و ا لهذا ا ل أ م ر وليحذروا مثل هؤلاء النساء السوريات و إ ن كن ا فعلا ل ج أ ن ا إ ل ى مصر لجوءا سياسيا كما يقولون فيذهبوا الى ولي ا ل أ م ر فهو المموط بهذا ا ل أ م ر وهو المسؤول وله أ ن يفعل أ م ا أ ح د ا ل ر ع ي ة أ ن يجمعوا المال ويتزوجوا منهن و ي أ و ه ن ا ل أ م ر أ خ ط ر من ذلك واحضروا حتى لا نكون مثل حاطب بليل يجمع الحطب وفي ثنايا الحطب ح ي ة لدغته ف أ ت ت عليه احذروا معشر المسلمين قبل فوات الاوان ن ب د أ مستعينين بالله عز وجل ونتكلم في هذا اللقاء كيف يجاهد المسلم أ ع د ا ء ه ب ا ل ق ر آ ن قبل الشروع في المقصود لكي يجاهد المسلم ب ا ل ق ر آ ن حق الجهاد ينبغي أ ن يتحقق فيه أ م ر ا ن اثنان بتخلف أ ح د ه م ا سيعجز عن الجهاد ب ا ل ق ر آ ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل لا بد أ ن يكون معتقده في ا ل ق ر آ ن هو المعتقد الصحيح معتقد أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه دا ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا الشرط الثاني لا بد أ ن يكون عنده من ا ل آ ل ي ا ت و ا ل أ د و ا ت والقواعد و ا ل أ ص و ل من خلالها يعرف على مراد الشارع من ا ل ق ر آ ن بالقواعد و ا ل أ ح ك ا م وبالاعتقادات أ ع ي د ل أ ن ا ل ق ر آ ن في متناول الجميع وفي أ ي د ي ن ا جميعا ولا يكلفنا شيء إ ل ا الشيء القليل أ ن ت كمسلم تريد أ ن تجاهد ب ا ل ق ر آ ن ما الذي ينبغي أ ن يكون عندك ا ل أ م ر الاول ص ح ة المعتقد في ا ل ق ر آ ن يعني ما هو اعتقد ا ك في ا ل ق ر آ ن والمعتقد الصحيح في ا ل ق ر آ ن هو أ ن نعتقد أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق تكلم به ربنا عز وجل على ا ل ح ق ي ق ة بصوات أ و بحروف م س م و ع ة أ ن ز ل هو ح ي ا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أ م ي ن الوحي جبريل دل ه ا معتقد الصحيح كلام ربنا تكلم به ح ق ي ق ة ب أ ص و ا ت وحروف ب ساسمعها أ س م ع ه جبريل ثم أ جبريل النبي ا ل أ م ي ن ثم س أ س م ع ه ا الصحابه ن ب ي ل وهكذا بالنقل المتواتر حتى وصل إ ل ي ه طيب ا ل أ م ر الثاني أ ن يكون عند المسلم من ا ل آ ل ي ا ت والقواعد و ا ل أ د و ا ت ما يقف على مراد الشارع من القران في القواعد وفي ا ل أ ح ك ا م وفي العقائد من خلال هذين ا ل أ م ر ي ن ممكن فعلا ي ب د أ المسلم ي د ا ه د ب ا ل ق ر آ ن ومن غير هذين لا يتم له ذلك الدليل على ثبوت الجهاد ب ا ل ق ر آ ن قال الله عز وجل في ص و ر ة الفرقان وهي من الصور ا ل م ك ي ة قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل ق ر ي ة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا قال ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله وهذه الآية مكية امر ل آ ي ة ك ي ة أ م الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يجاهد المشركين بالقران ثم وصف الجهاد ب أ ن ه كبير و د ا ه د ه م به جهادا كبيرا لذلك إ خ و ا ن ي من المتفق عليه بين ا م ة المسلمين أ ن الجهاد ب ا ل ق ر آ ن هو ا ل أ ص ل أ م ا الجهاد بالسيف فهو ل ح م ا ي ة الجهاد ب ا ل ق ر آ ن وافطنوا لهذا ا ل إ ج م ا ع غ ا ي ة ا ل ف ط ا ن ة الجهاد ب ا ل ق ر آ ن هو ا ل أ ص ل يعني لما بعث الله عز وجل محمدا ب ا ل ر س ا ل ة ا ل خ ا ت م ة وامره أ ن يدعو الناس و ي د ا ه د ه م ب ا ل ق ر آ ن هو ذا ا ل أ ص ل وسوف ي أ ت ي ما معنى الجهاد ب ا ل ق ر آ ن طيب انبني الجهاد بالسير وسل السيوف والمعارك والغزوات والقتال والقتل ا ل ن ح ن ا ء د ا فرع ل أ ن الغرض إ ن جهاد السيف يحمي جهاد ا ل ق ر آ ن فطالما أ ن ك تجاهد ب ا ل ق ر آ ن والقوم يسمعون كلامك ا ل ح د ة ويناقشون معك ب ا ل ح د ة خلاص السيف ليس له وجود قط أ م ا أ ن القوم اعتدوا ومنعوك من الجهاد ب ا ل ق ر آ ن ومنعوك من إ ي ص ا ل ك ل م ة الله إ ل ى الخلق لا لا بد أ ن تسل سيفك وتجاهدهم بسيفك لا ل أ ن ه ا ل ص في الجهاد بل لانه فرع حتى ي س م ع كلام الله عز وجل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل س ر ي ة أ و يخرج في غ ز و ة كان يدعو الناس إ ل ى ثلاث خلال أ ن يدخلوا في ا ل إ س ل ا م دعاهم للدخول في ا ل إ س ل ا م طيب من حقه أ ن ي س أ ل ما ا ل إ س ل ا م ت ب د أ ت ق ر أ عليه ا ل ق ر آ ن وتلقمه ا ل ح د ة تلو ا ل حتى د ة ح يفهم ا ل ح ق ي ق ة في هذه ا ل ح ا ل ة لابد أ ن يدخل في ا ل إ س ل ا م طيب هو أ ب ى أ ن يسمع ا ل ق ر آ ن لا لن نسمح لك ففي هذه الحاله يكون استخدام السيف والجهاد ب ا ل س ن ا ن ه حتى يسمع الناس ح ق ة الله على خلقه ف إ ن آ م ن و ا ف ل أ ن ف س ه م و إ ن أ ب و ا فالجزيه عن يد وهم صاغرون فهنيئا لكل من جاهد ب ا ل ق ر آ ن في سبيل الله فليعلم انه على النهج الصحيح وانه يجاهد في سبيل الله عز وجل جهادا كبيرا إ خ والجهاد ن معشر ا م م س ل ي ن و ا ب ا ل ق ر آ ن لاعداء الله يكون من خلال محورين اثنين أ ا م ل ان شاء الله من إ خ و ا ن ن ا ان يركزوا معي في السماع وان احتاج ا ل م ر لاعاده السماع فلا باس يعني م م ت ل ئ ة ب ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع ل م ي ة وهي في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة في وقتنا الحاضر نقول لكي ت ج ا ه د ب ا ل ق ر آ ن عندك محورين من خلالهما يتم الجهاد يبقى دوقتي عندي معتقد صحيح في كلام الله غير、مخلوق. وعيضا عندي من الآليات التي من أفهم كلام ربنا عز وجل وأستوعبه معتقد أنا والأدوات أفهم القرآن من من راجل كلام الله التي خلالها كلام مخلوق وجل عز و أ ق ر ر ما فيه من حقائق ومن قواعد ومن أ ح ك ا م ومن ع ق ي د ة كيف يكون الجهاد ب ا ل ق ر آ ن الجواب من خلال محورين اثنين المحور ا ل أ و ل إ ث ا ر ة أ و الرد على الشبهات التي أ ث ي ر ت حول ا ل ق ر آ ن من كونه من عند الله الثاني وهو أ ه م من ا ل أ و ل بس ا ل أ و ل أ س ا س ل ل ث ا ن ي الامر الثاني الرد على كل شبهات أ ث ي ر ه حول أ ي ح ق ي ق ة قررها ا ل ق ر آ ن من خلال هذين المحورين يجاهد ب ب ق ى فعلا المسلم ي في سبيل الله ب ا ل ق ر آ ن المحور ا ل أ و ل ا ن ي أ ص ا ب بعض الشبهات إ ن ا ل ق ر آ ن ليس من عند الله هالرد هذه الشبهات بالقرآن الأمر الثاني على طيب ا ل ق ر آ ن إ خ و ا ن ي قرر حقائق حقائق إ م ا في العقائد و إ م ا في ا ل أ ح ك ا م و إ م ا في التاريخ جاء بعض المنافقين و أ ث ا ر و ا شبهات حول هذه الحقائق طيب كيف أ ر د عليها ب ا ل ق ر آ ن لذلك ا س أ ل أ ي مسلم على وجه ا ل أ ر ض بغض النظر عن ثقافته الدينيه ة متعلم قل له ما هي معلوماتك عن إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل وعن التوراه و ا ل إ ن ج ي ل سيرد يقول لك يا اخي إ ب ر ا ه ي م ده أ س م ع ك د ه و أ ن ا ب ر و ح الجوامع أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء واسماعيل ابنه مش هو اللي كان هيدبحه برجل عمي يعني معلوماته يتقمشها من كل م و ع ظ ة ان دخل المسجد يعني قوله انت عندك د ي ة حقائق ث ا ب ت ة يقول لك طبعا لا ينزع فيها اسمعوا اخواني ما قاله الهالك طه حسين قال ل ل ط و ر ا ت وللانجيلي و ل ل ق ر آ ن ان يحدثون عن ابراهيم واسماعيل كما ان حديثهم يعتبر دليلا على ثبوت هذين الرجلين فلا أ ي و ج د كفر أ ش د من هذا لا والله يبقى أنا عندي القرآن ركزوا يا أ خ و ا ن ا ل أ ن الوقت حان أ ن نجاهد عن ديننا ب ا ل ق ر آ ن لا أ ق و ل لك سل س ي ف ولا ط ل ع فلوس لا لم يات وقتها بعد ولكن ب ا ل ق ر آ ن الذي بين جنبيك حقائق ووقت حان ل أ ن نستخدم هذه ا ل آ ل ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة للدفاع عن ديننا ورد الشبهات التي ت ص ا ر حول حقائق ا ل ق ر آ ن أ و حول ا ل ق ر آ ن من أ ص ل ه ن ب د أ مستعينين بالله عز وجل ا ل أ م ر ا ل أ و ل إ ث ا ر ة الشبهات حول ا ل ق ر آ ن أ ن ه ليس من عند الله طبعا الكلام د ه احنا بنقوله ب ا ل ن س ب ة لي و لك تحصيل حاصل ولكن أ ن ا لا أ ش ك قيد انمونا أ ن ه س ي أ ت ي في القريب العاجل من ينعق ويقول ا ل ق ر آ ن ليس من عند الله هي م و ج و د ة ا ل م ق و ل ة ولكنها م ك ت و م ة و م س ط و ر ة فلما فتحت البلاد للخبثاء ا ل أ ي ر ل و ن ي ي ن من ا ل ش ي ع ة الروافض ستظهر ا ل م ق و ل ة وتنشر فلابد أ ن نكون على ه ب ة استعداد ل ل ر د عنها أ و ل من أ ث ا ر ان ا ل ق ر آ ن ليس من عند الله مشركوا م ك ة هم أ و ل من أ ث ا ر هذا ا ل أ م ر قالوا لا يستحل أ ن يكون محمد يوحى إ ل ي ه وهذا ا ل ق ر آ ن ليس من عند الله بل عند محمد طبعا هم قالوا هذا الكلام وهم يعلمون يقينا أ ن ه م كاذبون ولكن أ ر ا د و ا أ ن يثيروا هذه ا ل ش ب ه ة ليثيروا القلاقل عند من يستمع للنبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لذلك لما أ ث ا ر و ا هذه ا ل م ق و ل ة وانتشرت رد عليهم ربنا عز وجل ب ث ل ا ث ة ردود فقال عز من قائل أ م يقولون افترى أ ي من عندي فاتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني أ ن ت م تقولون ان ا ل ق ر آ ن افتراه طيب خلص ا سنتنزل معكم في الخطاب واتوا بعشر سور مثله مفتريات عجزوا طيب ب ص و ر ة و ا ح د ة وخبلك فاتوا بصوره من مثله إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم تفعلوا ولن تفعلوا ب م ه التحدي ط ا ل انتم تقولون ا ف ط ر ا ء ا ئ ت و بعشر سور ائتوا ص و ر ة عجزوا فجاء التحدي ا ل أ ك ب ر وقال لهم ربنا عز وجل إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة قل لئن اجتمعت الجن والانس على أ ن ي أ ت و ا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تحدي لهم من ربنا عز وجل إ ي ت و ا بهذا ا ل ق ر آ ن لذلك لو أ ن ت ت أ م ل ت في أ و ا ئ ل الصور المبدوءه بالحروف ا ل م ت ق ط ع ة تجد شيئا عجيبا ك أ ن الله عز وجل يريد أ ن يقول لهم أ ل ف ل ا م ميم ذلك الكتاب أ ي أ ن هذا الكتاب الذي تحديناكم به من مثل هذه الحروف ما خرجت ك ل م ة قط إ ل ا وفيها حروب ا ل ه ل ا ء التي بين أ ي د ي ك م ا ي ت و ا بمثله عجزوا فلما عجزوا ما الذي حدث روى ا ل إ م ا م البيهقي بسند صحيح والحديث رواه أ ي ض ا الحاكم ورواه أ ي ض ا البيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن وفي دلائل ا ل ن ب و ة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أ ن الوليد ابن ا ل م غ ي ر ة وكان سيدا مطاعا في قومه قابل النبي صلى الله عليه وسلم ف ق ر أ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ا ي ة فلما ق ر أ ه ا رق الوليد ر ق ة ع ظ ي م ة و ت أ ث ر ف ا ل إ ش ع ة انتشرت انهاضوا أ ن الوليد رق ل ق ر ا ء ة محمد وربما يسلم طبعا مصيبة عندي ولو أ س ل م الوليد فذهب أ ب و جهل إ ل ى الوليد بن ا ل م غ ي ر ة وقال يا عم بلغني أ ن قومك يرون أ ن يجمعوا لك مالا قال ولم ا يا ا بن أ خ ي لقد علمت قريش أ ن ي من أ ك ث ر ه م مالا قالوا قد علموا ما حدث بينك وبين محمد وظنوا أ ن ك تفعل هذا لتعرض لما قبله فقال يا ابن أ خ ي ما حدث فقال له أ ب و جهل إ ن قومك لن يرض عنك حتى تقول فيه قولا تكلم فيه أ ه و شاعر قال لا لا يوجد أ ح د من العرب أ ع ل م بالشعر منه برجزه و بقصيدته منه ما هو بشاعر ولا بكلام جن فقال له أ ب و جهل يا عم لا بد أ ن تقول فيه قولا فقال أ م ه ل ن ي حتى أ ف ك ر ففكر الخبيث الهالك ثم قال إ ن هو إ ل ا سحر يؤثر سحر ياثره عن غيره فرد الله عز وجل على هذا الخبيث فقال عز من قائل ظني ر ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أ ن أ ز ي د كلا إ ن ه كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا س أ ر ه ق ه ص ع و ض ا إ ن ه فكر وقضى فقتل كيف ق ض ر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أ د ب ر واستكبر فقال إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر يبقى أ و ل ناس اشاعوا ن ت ب ه و ا أ شبهه إ ن ا ل ق ر آ ن ليس من عند الله مشرك مكه قالها الوليد طيب بعد أ ن نزل ا ل ق ر آ ن ردا على الوليد كف مشرك مكه ما كفوا وظلوا يتكلمون ويتكلمون ويتكلمون خاطبهم ربنا عز وجل بقرار خطاب العقل ي فقال عز من قائل لهم قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله م ث ن ا وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من ج ن ة انظر إ ل ى د ق ة السياق ما بصاحبكم ولم يقل ما برسولنا ولا بعبدنا ولا بمحمد وقال بصاحبكم نسب صحبته إ ل ي ه م ل ل إ ش ا ر ة ك أ ن الله عز وجل يريد أ ن يقول يا معشر العقلاء ما الذي أ ص ا ب ك م أ ي ن عقولكم و أ ي ن فطنتكم و أ ي ن ذكاؤكم رجل بين أ ظ ه ر ك م ل م د ة أ ر ب ع ي ن س ن ة ما ر أ ي ت م عليه شيئا من النقاص أ بعد أ ن جاءكم بكتاب عجزتم عنه تقولون أ ن ه مجنون أ و ساحر أ ي ن عقولكم ما بصاحبكم من ج ن ة أ ر ب ع ي ن س ن ة ما ر أ ي ت م عليه ن ق ي ص ة قط وبعد أ ن صدع فيكم ب ا ل ق ر آ ن تقولون مجنون أ و ساحر هذا لا يقوله من عندهم س ك ه من عقل ومع ذلك استمرت قريش في هذه, الش... في هذه الشبهه و إ ث ا ر ت ه ا وترويجها بين وفود العرب الذين ي أ ت و ن للحد في كل س ن ة فبداوا يفتشون ليسندوا شبهتهم إ ل ى شيء من ا ل أ د ل ة فنظروا ف إ ذ ا بغلامين لعبد الله بن مسلم الحضرمي من غير أ ه ل اليمن أ ح د ه م ا يسمى يسار و ا ل آ خ ر يسمى جبر غلامين الغلامين دولت كانوا من العجم يعني ليسوا من العرب وكانوا يبيعون المتاع عند الصفا وربما جلس إ ل ي ه م ا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض ا ل أ ح ي ا ن كان بيجلس فلما عجزوا عن الاتيان بشيء من ا ل ق ر آ ن ب ص و ر ة أ و بعشر أ و بكله ب د أ و ا يفكرون فهداهم شيطانهم قالوا بس كان محمد يجلس عند هذين الغلمين ليتعلم منهما يتعلم منهما القرآن انظر إلى منهما انظر الردي من الله عز وجل على هؤلاء القوم ردا على هذه ا ل ش ب ه ا ل ع ق ي م ة فقال عز من قائل ولقد نعلم أ ن ه م يقولون إ ن م ا يعلمه بشر يقولون إ ن م ا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إ ل ي ه أ ع د م ي وهذا لسان عربي مبين يعني قال ا ل إ م ا م ابن كثير ر ح م ة الله عليه الله عز وجل يرد على هؤلاء القوم ويقول لهم أ ي ن عقولكم وكيف يتعلم من أ ت ى بهذا الكتاب التام في المعاني والشامل في كل شيء أ ش م ل كتاب أ ن ز ل ه ربنا عز وجل على ز و ج ع ل أ ه ل ا ل أ ر ض كيف يتعلم هذا الكتاب من غلامين أ ع د م ي ي ن لا يقول هذا من عنده م س ك ة من عقل ولقد نعلم أ ن ه م يقولون إ ن م ا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إ ل ي ه أ ع د م ي وهذا لسان عربي مبين يبقى الجهاد المحور ا ل أ و ل ا ن ي ب ا ل ق ر آ ن الرد على من أ ث ا ر شبهه أ ن ا ل ق ر آ ن ليس من عند محمد ليس من عند ليس الله بل هو من عند محمد ويدخل في هذا إ خ و ا ن ي ما يعتقده ا ل ش ي ع ة الروافض إ ي ر ا ن الخبثاء أ ع د ا ء الله و أ ع د ا ء رسوله و أ ع د ا ء ا ل ش ر ي ع ة يعتقدون ومن ظن غير ذلك فيهم نقول له رويدا ا ق ر أ عن القوم في كتبهم حتى تعلم حقيقتهم قبل أ ن تتهم أ ه ل ا ل س ن ة ب أ ن ه م يتحاملون عليهم ا ق ر أ في كتبهم و ا ق ر أ في معتقداتهم و إ ن شئت تختبرهم فافعل ولكن مع العلم ب أ ن دينهم الذي يدينون الله به أ ص ل ا ل أ ص و ل عندهم ا ل ت ق ي ة فخذ بالك يقولون أ ن ا ل ق ر آ ن الذي في أ ي د ي المسلمين ثلثي ا ل ق ر آ ن وهناك ثلث ما أ ظ ه ر ه ا ل ص ح ا ب ة وكتموه قطع الله أ ل س ن ت ه م وهو م خ ب أ عندهم بما يسمى مصحف ف ا ط م ة هذا إ خ و ا ن ي هو المعتقد عند الشيء الرافد و الخبث ا ء ويتعاملون معنا على هذا المعتقد لذلك يقدر المولى عز وجل بتقدير أ ز ر ي أ ن أ ب ا جحيفا وهو من ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ ج ل ا ء والحديث عند م س ل م تقابل مع علي بن أ ب ي طالب و س أ ل ه سؤالا عجيب فقال له يا أ م ي ر المؤمنين هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم لم يخص به أ ح د ا من ا ل أ م ة قال لا والذي ب ر أ ا ل ح ب ة وخلق ا ل ن س م ة ما خصنا بشيء كلام علي بن أ ب ي طالب والحديث عند ا ل إ م ا م مسلم يبقى الشبهات ستصار لابد أ ن نكون على يقين تام ب ك ي ف ي ة الرد عليها وخد بالك الشبهات ستصار في بلدك ولا تستبعد أ ن يثير ا ل ش ب ه ة من هو من صلبك ل أ ن ك سمحت له بالذهاب إ ل ى ا ل د و ر ة ا ل ف ا ج ر ة لما فتحوا الحدود للدخول بالبطاقه انتبهوا ممكن يثير ا ل ش ب ه ة ابن من أ ب ن ا ئ ك او احد من اخوانك يقول لك ما الذي اضرانا لعل هذا ا ل ق ر آ ن الذي بين ايديكم ليس هو ا ل ق ر آ ن الذي انزله ربنا على محمد صلى الله عليه وسلم يوجد ثلث ا ل ق ر آ ن في مصحف ف ا ط م ة كيف ترد فلابد ان يكون العلم جاهز والرد حاضر قولوا لهؤلاء الخبثاء يستحيلوا شرعا وعقلا وربنا عز وجل هو القائل لنبينا صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل َِ اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وقال عز من قائل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والذكر هي الشريعه كلها بشمولها وبعمومها يبقى المحور الاول من محاور الجهاد بالقران ان ندافع عن القران اذا اثير حوله أ ن ه ليس من عند الله أ و أ ن ه ناقص أ و أ ن فيه أ ح ك ا م غير ص ح ي ح ة إ ل ى غير ذلك ما سوف ي أ ت ي ن ا ل م ح و ر الثاني من ك ي ف ي ة الجهاد ب ا ل ق ر آ ن وهو الرد على كل ش ب ه ة أ ث ي ر ت حول أ ي ح ق ي ق ة قررها ا ل ق ر آ ن انتبهوا إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين فأنتبهوا ا ل أ ع د ا ء أ ح ا ط و ا ببلدك من كل اتجاه و م س أ ل ة التدخل العسكري أ و الاحتلال دي م س ت ب ع د ة مش م س ت ب ع د ة على الدوام ده م س ت ب ع د ة الوقت بحس ا ه يجهزوا المجتمع ويجهزوك خ ب ا ا ي ش و ي ة هنا عصيان مدني وهنا قطع الطريق و ش و ي ة سفهاء مش عارف فين خلاص تمزق المجتمع تمزق المجتمع وتفتت خلاص ش و ي ة بقى شبهات تطرح و م د ع و م ة بالمال واخبالك مع الضعف والانهيار الاقتصادي الذي نحن فيه خلاص يتحكموا في المجتمع ويحكموا ا ل ق ب ض ة في الحاله دي ة ينزل الناس جايين خير يا أ خ و ا ن ن ا في إ ي ه نحن ما عزمناكم على عشاء ولا غدا ج ي ندير ليه؟ لا جايين ن شؤون بلادكم فعجزتم عن إ د ا ر ة شؤون بلادكم أ ت ي ن ا نساعدكم ثم ننصرف لن ننقص معكم طويلا افطروا وانتبهوا قبل فوات ا ل أ و ا ن وهذا الذي صرخنا به وبحت ا ل أ ص و ا ت ووجهت إ ل ي ن ا الاتهامات وفي هذا المكان وقلنا ننتبه م عامه الشعب اذا خرجوا من القمكم لن يتمكن احد من رجوعهم اليه وهكذا العمي فَأُطْلُقْ عَلَيْهِ ع من ي م العلا ما يفهم ولا يعقل والواقع خير شاهد المحور الثاني إ خ و ا ن ي وركزوا معي ا ا بارك الله فيكم كيف نجاهد بالقران حول الشبهات التي تصار حول الحقائق التي قررها ا ل ق ر آ ن طبعا المبحث ده لكي نفرده يعني بدون م ب ل غ ولا عشر سنين ك ل ج م ع ة ل أ ن ا ل ق ر آ ن كله توحيد وحقائق والرد على الشبهات ولكن اخترت لكم ث ل ا ث ة أ م ث ل ة أ و أ ر ب ع أ م ث ل ة حسب الوقت ومن خلال الأمثلة خلال تستطيع مستعينا بالله أ ن تصل إ ل ى الباقي حقائق يقررها ا ل ق ر آ ن ث ا ب ت ة كثبوت الجبال الرواسي طعن فيها بعض ا ل أ ق ز ا م بعض السفهاء لا بعض ا ل ك ف ر ة طعن في كثير من حقائق ا ل ق ر آ ن ف ب د أ الرد من ا ل ق ر آ ن بخطاب العقل كما سبق في الرد حول ا ل ش ب ه التي أ ث ي ر ت أ ن ا ل ق ر آ ن ليس من عند الله كما قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا و ولا ولا قال قال وهو لم يزبط عليه شيء من هذا. هذا إن دل على س ل ل ع ق ل ا ل ش ب ه ة ا ل أ و ل ى التي أ ث ي ر ت وأنا أذكرها من باب المثل فقط ولكن من المحتمل أ ن ت ص ا ر فلا يستهجن احد منكم ا ل ش ب ه ة ويقول الرجل ب يكلمنا في ثوابت تم ضاعت جل الثوابت من دعاه أ ه ل ا ل ب د ع والفتنه ة أسقطوا كثيرا من الثوابت و كثيرا ا من ل ل ا ل ش ب ه ة التي أ ث ي ر ت في ا ل أ ز م ا ن ا ل غ ا ب ر ة وما زالت تثار أ ن هذا الكون كله خلق من غير خالق وليس في الكون إ ل ه و ا ل ح ي ا ة م ا د ة الرد على هذه ا ل ش ب ه ة إ خ و ا ن ي ذكرها ربنا عز وجل في ا ل ق ر آ ن و ا ض ح ة جليه فقال عز من قائل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون في عند ج م ا ع ه العقلاء اللي هم المناطقه والجداليين ق ا ع د ة تسمى بالشرط المنفصل أ و الترديد والاتصال وهي عند ا ل أ ص و ل ي ي ن تسمى ب ق ا ع د ة ا ل ص ب ر والتقسيم ركزوا ي خ و ا ن ا وانا س أ ح ا و ل أ ن أ ب س ط الكلام على قدر ا ل ا س ت ط ا ع ة لاننا أ ن ماشيين بمنهج م ا ي ن بها ع ش نسيبه ق العقل على إ ث ا الحقائق الصبر ت معناها حصر أ و ص ا ف الشيء ب أ ي طريقه من طرق الحصر ده اسم الصبر تل التقسيم التقسيم النظر إ ل ى هذه ا ل أ و ص ا ف و إ ب ط ا ل الباطل و إ ب ق ا ء الحق معنى الكلام ده ا ي انظر قال تعالى ام خلقوا من غير شيء أ م هم الخالقون احتمالين يبقى هنا الصبر ثلاث أ ش ي ا ء اثنين ربنا عز وجل ذكرهما والثالث لم يذكره لبيانه وظهوره أ م خلقوا من غير شيء ده الاحتمال ا ل أ و ل ا ن ي ع ن ي الكون ده كله بما فيه خلق من غير شيء طيب الاحتمال الثاني أ م هم الخالقون طيب الاحتمال الثالث الذي لم يذكره ربنا عز وجل ل و ض و ح ه أ ن يكون هناك إ ل ه خلقهم وهو غير مخلوق ده اسم الصبر فانحصر الصبر في ث ل ا ث ة احتمالات خلقوا انفسهم خلقوا من غير شيء خلقهم خالق ده اسم الصبر تب التقسيم ننظر إ ل ى ا ل أ و ص ا ف ا ل ث ل ا ث ة نبطل الباطل ونبقي الحق نمسك ا ل أ و ل ا ن أ م خلقوا من غير شيء ما فيش عاقل على وجه ا ل أ ر ض يقول هذا الكلام أ ب د ا ً و إ ن ر أ ي ت عاقلا ً يقول أ و بمعنى أ د ق ر أ ي ت من يزعم العقل يقول أ ن الكون خلق من غير خالق اعلم أ ن ه مخبول العقل دي ثوابت ع ق ل ي ة طيب الاحتمال الثاني أم هم ام ل ل احتمال يطرح يعني ممكن يقبل الكلام عن الأول خلقوا خ ا وذا ق و ن يعني ممكن عن من يطرح أم غير أ الشيء هم الخالقون قال لك لا ده هم اللي خلقوا أ ن ف س ه م خلاص دون أ ن ندخل معك في صفصته ارن خلقك أ ر ن خلقك ومن أ ج ل هذا لابد أ ن نقف أ ن ا و أ ن ت على تعريف الخلق إ ي ه معنى الخلق الخلق هو ا ل إ ي ج ا د من العدم يعني إ ي ه عدم طلع منه اي ح ا ج ة زي ايه جناح ذباب ف إ ن فعلتها ف أ ن ت إ ل ه اخلق من عدم يعني لا شيء ثم أ خ ل ق ما هو دا تعريف الخلق لذلك تحويل ا ل م ا د ة من ص و ر ة إ ل ى أ خ ر ى أ و تركيب موادة من عدة مواد من ع د ة مواد ده مش خلق ده ا س م تصنيع ف ف ط ل للخلق والتصنيع يبقى أ م هم الخالقون باطل لم ا ا ذ ما توريني خلقت إ ي ه يقولك ل د ا عملنا الطيارات و ع م ل ن انا أ ب ق و ل لك خلق إ ي ج ا ب من العدل باطل فلا يصح الا الثالث وهو أ ن هذا الكون له إ ل ه وهو الخالق سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل الخالق المالك المدبر الرازق سبحانه وتعالى أ م خلقوا من غير شيء أ م هم الخالقون أ م خلقوا السماوات و ا ل أ ر ض بل لا يوقنون ا ذ ن ح ق ي ق ة قررها ا ل ق ر آ ن و ب د أ القوم يتكلمون بها ويثيرون حولها الشبهات أ ج ا ه د هؤلاء القوم ب ا ل ق ر آ ن ف إ ن ح ي ل بيننا وبين الجهاد ب ا ل ق ر آ ن فلولي ا ل أ م ر أ ن يرفع جهاد السيف ل ي أ ذ ن ل ل ق ر آ ن أ ن يصل إ ل ى القوم ويسمع و ا كلام الله عز وجل كما قال عز من قائل و إ ن أ ح د من المشركين استجرك ف أ ج ر ه حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ ه م أ م ن ه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة من ج م ل ة الحقائق التي قررها ا ل ق ر آ ن ورد ا ل ق ر آ ن على من طعن في هذه ا ل ح ق ي ق ة وعن عمد اخترتها هي والتي تليها ح ق ي ق ة ثبوت حجاب ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ب ا ل ق ر آ ن قبل السنه ة نذكر ذلك ل أ ن قام سفيه والوصف هذا لهذا الشخص فيه ت ق ر م ة له فلو أ ج د في الالفاظ ا ل ع ر ب ي ة وصفا اقل من ذلك ما ترددت في إ ط ل ا ق ه ا عليه سفيه يتلاعب ب ا ل أ د ل ة و ي ص ب ح له بالكلام ولا غروه ولا عجب مع غياب وازع التقوى وغياب وازع السلطان صاحب كتاب تذكير ا ل أ ص ح ا ب بتحريم النقاب وهو الذي صنف كتابا يباع ويشترى بعنوان شرح الصدر في نفي عذاب القبر وكتبه تطبع وتباع وتشترى دون اي نكير من اي احد قام هذا ا ل ص ع ر و ق ا ل م أ ف و ن ا ل ك ذ ا ب وقال اتحدى ان يكون في ا ل ق ر آ ن دليل على حجاب ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة هكذا قالها في هذا الكتاب و ب د أ ينعق بما لا يعرف و خ ا ل كلامه على كثير من الناس اسماء اخواني لهذه ا ل ح ق ي ق ة في ا ل ق ر آ ن من قلت لك إ ن ا ل ق ر آ ن ف ي حقائق وثوابت و أ ح ك ا م وعقائد كثير من القوم يطعنون فيها جاء ا ل ق ر آ ن بالرد عليه ثبوت الحجاب ب ا ل ق ر آ ن وليس معنى ذلك أ ن ه لا يثبت ب ا ل س ن ة أ ب د ا الحجاب ثابت ب ا ل ق ر آ ن و ب ا ل س ن ة و ب ا ل إ ج م ا ع ونعني بالحجاب أ ن ت س ط ر ا ل م ر أ ة نفسها وكل بدنها اذا أ ر ا د ت الخروج ل ض ر و ر ة ملجعه او أ ر ا د أ ح د أ ن يكلمها فمن ورائح داء ما الدليل على ذلك من كتاب ربنا عز وجل قال تعالى في س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا ف ا س أ ل و ه ن من ورائح داء هذا الكذاب جاء بالايه ديه وذكرها وما يقدرش ينكرها و إ ل ا عياذا بالله يكفر ولكن شقشق شق حولها بكلام إ ن دل على شيء يدل على فرط جهله وعلى عدم علمه بشيء من أ ص و ل الدلالات عند علماء العرب وعند علماء ا ل أ ص و ل مع أ ن ه في الكتاب هذا كان دائما ً ما يشقشق ويدندن كما قرر علماء الاصول أ ص و ل ك م قرر علماء ل ا أ حتى خ ي ن لمن ي ق ر أ أ ن الرجل على شيء وفي ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه ليس بشيء انظروا إ خ و ا ن ي كيف استدل العلماء على ثبوت الحجاب بهذه ا ل آ ي ة نستمع ل ل آ ي ة قال تعالى و إ ذ ا س أ ل ت م ه ن متاعا ً ف ا س أ ل و ه ن من ورائح داء ذلكم أ ط ه ر لقلوبكم وقلوبهن د ه ا ل آ ي ة السياق من أ و ل ه ل ا خ ر سياق مكتمل العلماء قالوا إ ي ه لعلكم تذكرون في أ و ل الموعظ ا ط ر ق و ا يا أ خ و ا ن ا لكي تجاهد ب ا ل ق ر آ ن الجهاد المطلوب يكون عندك آ ل ي ا ت التعامل مع النصوص أ ف ه م النص إ ز ا ي وكيف فهمه المتقدمون من ا ل ص ح ا ب ة ومن علماء ا ل أ م ة العلماء حطوا مسلك اسمه مسلك الايماء إ ي م ء و ا ل ت ن ب ه س ل ك ل إ ي م ا والتنبيه إيه الإيماء إيه والتنبيه يقترن ده ده المسلك ده ده معنى المسلك المسلك ما بعلم بالكلام مسلك معنى حكم للعقلاء عباء نجد أن لا الأصول ولا ده. مسلك معنى إيه؟ قالوا أن يقترن حكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف ع ل ة لهذا الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا عند العقلاء يعني ايه انا ب ق ر أ كلام معين الكلام ده عباره عن حكم والحكم ده اقترن بوصف فالعلماء بيقولوا لازم يكون الوصف ده ع ل ة للحكم إ ن لم يكن هذا الوصف ع ل ة لهذا الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا دي ه دي معنى ك ل م ة مسلك الايماء والتنبيه والا لو قال لا يكفر بالله كويس يبقى انت عندك معتقدك ان كلام الله عز وجل بلغ الذروه في الفصاحه والبيان نعم تعالى قال تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب دا الحكم ايه الحكم سالتموهن متاعا اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاسالوهن من وراء حجاب اي لا تراها ولا تراك تسمع كلامك وتسمع كلامها إ ذ ا اضطررت إ ل ى ذلك كويس ذلكم اسم ا ل إ ش ا ر ة عائد إ ل ى الحكم أ ي ذلكم الحكم هذا وهو السؤال من وراء متاع ومن وراء حجاب أ ط ه ر لقلوبكم وقلوبهم إ ن لم نقل أ ن ط ه ا ر ة القلب من الطرفين هو وصف لهذا الحكم لكان كلام ربنا حشوا ومعيبا يعني ايه يبقى هذا الكلام وصف لهذا الحكم يبقى ما هي ع ل ة السؤال من و ر ا ء ح د ا ب ل ل م ت ا ع ط ه ا ر ة القلب من الطرفين السؤال وكما هو مقرر عند علماء ا ل أ ص و ل الذي ي ت ش د ق بكلامهم دائما أ ن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ف ط ه ا ر ة القلب يحتاج إ ل ي ه ا كل مسلم وكل م س ل م ة على وجه ا ل أ ر ض فدل على ثبوت الوصف الذي من خلاله يزبت الحكم فدل هذا على أ ن حجاب ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة قررها رب ا ل ب ر ي ة في كتابه العزيز و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا ف ا س أ ل و ه ن من و ر ا ء ح جلب ا ب أ أ س الله ت ا وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح أقولوا ما بالله ر أذكركم وأستغفر ك ولكم ولكم وأسأله تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي الله لي به أن أن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 ا ل ت ي ق ر ر ربنا ه ا عز وجل ف ي ك ت ا ب ه أو ن ن ب ي او صلى الله عليه س سنته ل م في المثال ح ق ق ي ة أو ا ل الثالث الذي أ ر د ت أ ن أ ذ ك ر ه وعن عمد اخترته وهو متعلق ب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم والذي دعاني للكلام عن هذه ا ل ح ق ي ق ة و ا ل ش ر ه ا ت التي ت ص ا ر عليها هو ما حدث بين مصرنا وبين انفتاح مع د و ل ة إ ي ر ا ن ا ل ر ا ف ض ة ا ل خ ب ي ث ة ومجيء رئيسهم إ ل ى هذه البلاد و إ ل ى الله المشتكى خ و ا ن ي مع شر المسلمين لابد لكل مسلم عاقل غيور على دينه أ ن يعرف أ ص و ل دينه و أ ن يعرف من ي ن ق ر ل ل إ س ل ا م والمسلمين ومن ي ن ق ر ل أ ه ل ا ل س ن ة و أ ي ض ا يعرف ما هو المعتقد الصحيح في أ ص و ل الدين و أ ن يعرف الذي يرفع الشعارات ومن ورائها الحقد الدفين لحقائق آ آل ن لكل مسلم أ ن يفيق من غفوته وينتبه ويرجع إ ل ى ر ج د ه قبل فوات ا ل أ و ا ن وقبل أ ن يدفع الثمن ويكون في منتهى ا ل ب ه ا ض ة ثمن لا نقدر على دفعه لم ا ا ديننا ديننا اعلموا اخواني وهذا الكلام اقوله واتحدى اي مسلم على وجه الارض يكذبني وهو ان ا ل ش ي ع ة الروافض الذي يمثلهم في وقتنا الحاضر ايران يكفرون كل ا ل ص ح ا ب ة الا ث ل ا ث ة والمنصف منهم س ب ع ة هذا هو معتقدهم ومن قال غير ذلك أ ت ح د ا في م ر أ ه ومسمع الجميع أ ن يثبت غير هذا هذا معتقدهم يكفرون ا ل ص ح ا ب ة وعلى ر أ س ا ل ص ح ا ب ة عندهم كافر أ ب و بكر الصديق وعمر هذا معتقدهم طيب نشوف ا ل ق ر آ ن كيف رد على هذه ا ل ش ب ه ة ا ل خ ب ي ث ة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 انظر الى النص ه ذ ا والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم انظر ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه السؤال لهم أ ن ت م بين أ م ر ي ن اثنين إ م ا أ ن تكذبوا ا ل آ ي ة وهذا عندكم ليس بمستارب ولا ب ع ج ي ب و إ ن كذبتموها أ ر ح ت م و ن ا وحكمنا عليكم بالكفر الصريح طيب أ ث ب ت ت م ا ل آ ي ة تعالى رضي الله عنهم رضي فعل ماض وربنا عز وجل ليس لديه أ ز م ا ن ل أ ن الكون كله عند الله حاضر سؤال كيف يرضى ربنا عن أ ق و ا م وبعد موت نبيهم يكفرون خبرونا كيف أ ن ت م ت خ ل و ن كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف ر ب ن ا أ خ ب ر ن ا أ ن ه رضي عنهم ورضوا عنه وليست ا ل أ و ل ى ب أ ع ج ب من ا ل ث ا ن ي ة فكيف يرضى ربنا عن أ ق و ا م وخد بالك ده ج ز ئ ي ة خ ط ي ر ة جدا الايه ديا جاءت في معرض ا ل إ خ ب ا ر يعني ربنا عز وجل بيخبرنا عن أ ق و ا م السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنهم و أ خ ب ا ر ربنا عز وجل لا يعتريها نسخ ث ا ب ت ة ف إ ن قلتم أ ن ه م كفروا كذبتم ربنا عز وجل ل أ ن ه رضي عنهم كيف يرضى ا ل أ ق و ا م وهم كفروا بعد موت نبيه و إ ل ا الله عز وجل رضي عنهم وهو لا يعلم أ ن ه م يكفرون بعد موت نبيه ولا شك من قال هذا بالكفر الاكبر لذلك المعتقد عندنا الذي نعتقده وندين الله به أ ن من كفر صحابيا واحد لا شك في كفره وخروجه عن ا ل م ل ة صحابي واحد لم ا كذب ا ل ق ر آ ن والله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال عز من قائل لقد رضي الله عن المؤمنين رضي اراضيا خ ب ا ر من ربنا عز وجل إ ذ يبايعونك تحت الشجر وقال عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم هذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء القوم فكيف ي ث ل ي ربنا على أ ق و ا م وبعد ذلك يرتدون على أ د ب ا ر ه م القهقره وينتقصون ويكفرون بعد إ ي م ا ن ه م نريد لها جوابا مقنعا لا يوجد ومن أ ج ل هذا انتبهوا إ خ و ا ن ي معشر المسلمين وافطنوا قبل فوات ا ل أ و ا ن و أ ن ا ذكرت قبل ذلك ولكن في غير هذا المكان قلت بعد أ ن أ ب ل غ ن ا بعض إ خ و ا ن ن ا أ ن إ ي ر ا ن ص رحت بفتح بلادها لدخول أ ي مصر ب ا ل ب ط ا ق ة قلت لكما ل و ا ج ب علينا أ ن نحذر وعلى الملا واحذر أ ن يكون ابنك أ و ابن أ خ ي ك أ و صديقك أ ر ا د أ ن يذهب إ ل ى هناك والله لن ي أ ت ي إ ل ا بكل ضمار وبكل خراب والقوم لديهم أ م و ا ل أ س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلها ح د ة عليهم لا لهم فلا بد أ ن نفطر وننتبه ل أ ن ا ل خ ط ة م ح ك م ة ومع ا ل غ و ا ئ ي ة التي نعيشها ومع الانشغال ب أ ز م ة ا ل س ل ا ر وقطع ب الطريق وبالسفهاء أ ه ل ا ل ب د ع ة من ا ل أ ح ز ا ب ا ل م ن ق و ط ة وكل ا ل أ ح ز ا ب م ن ق و ط ة قبل أ ن ننشغل بهذا نفطا إ ل ى ما يعتري البلاد من الخارج ضمر ليس له نظير و إ ل ى الله المشتكى وهو حزبنا ونعم الوكيل إ م ا ذ ن المعتقد في ا ل ص ح ا ب ة لابد أ ن يكون واضح أ ق و ا م كما قال عبد الله بن مسعود والعثر عند ا ل إ م ا م أ ح م د وسنده حسن موقوفا على ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود إ ن الله عز وجل نظر إ ل ى قلوب العباد غير قلب محمد فلم يجد أ ط ه ر من قلوب ا ل ص ح ا ب ة فاختارهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنه وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ اعلموا إ خ و ا ن ي أ ن هؤلاء الصحب و ك ل م ة الصحابي تطلق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو م ر ة و ا ح د ة و آ م ن به ومات على ذلك و إ ن تخللته رد ة على الراجح من أ ق و ا ل أ ه ل العلم دا الصحابي هؤلاء القوم ربنا عز وجل اختارهم ل ص ح ب ة نبيه عصمهم من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن باب ا ب ل ى تعمد الكذب على الله عصمهم ربنا عز وجل من تعمد الابتداع في دين الله نقلوا لنا الدين غضا طريا وحاشاهم أ ن يعلموا شيئا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أ و يقول لهم نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا ويكتموه نقطع باستحالته بل نقلوا لنا كل شيء فمن طعن فيهم طعن في ديننا لذلك ما السر في طعن ا ل إ ي ر ا ن ي ي ن في ا ل ص ح ا ب ة ما السر ما أنا ممكن أنا م أ ط ع ن في واحد أ و واحد ي ط ع ن في ضيقني على الطريق اختلفت في م ي ر ا س من واحد بنورس انا وهو سبني سنبته كلام يعني مقبول جملته لكن ما السر في طعن الايرانيين في ا ل ص ح ا ب ما السر والطعن انتشر هنا في مصرنا وما كان يجرؤ خبيث أ ن ي ت ر ف ض به في العهد الماضي و إ ل ى الله المشتكى عارفين السر إ ي ه انتبهوا يا اخوانا ب ح ي ث تعرف ما يحاك بك وبدينك السر ا ك ت ش ف و اثنين ا من ا ل أ ئ م ة الامام إ م ل الراسي ك وبذرع إ ا مالك في قرن الهجري و بزرعه ز زيه مالك بيقول إيه؟ ارادوا أ ن يطعنوا في نبينا فما استطاعوا فقالوا له أ ص ح ا ب سوء لكي يكون رجل سوء د ا الغلط ما هم بيتشدقوا يقول لك قال البيت ونحب ب النبي والله كذبين اقسم بالله كذبوا طعن في ا ل ص ح ا ب ة ليه ليقال رجل له أ ص ح ا ب سوء فهو رجل سوء د ل ه د ف ا ل أ و ل ا ن ي اللي فطن اليه ا ل إ م ا م مال الهدف الثاني فطن اليه ا ل إ م ا م أ ب و زرع ة قال والغرض من الطعن في ا ل ص ح ا ب ة الطعن في الدين كله كيف يا إ م ا م قال و إ ذ ا ر أ ي ت الرجل ينتقص من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أ ن ه زنديق وذلك ل أ ن ا ل ق ر آ ن حق و ا ل إ س ل ا م حق و ن ب ي ن ا حق ونقل إ ل ي ن ا ذلك ا ل ص ح ا ب ة يريدون أ ن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أ و ل ى وهم زنادق استوعبنا شفت مكمن الخطر فين نريد أ ن نفطر وننتبه طيب الواجب علينا ل أ ن معلم الجهاد طويل كل موعظه نحدد م ر ة اللي فاتت قلنا لكي نتربع ل ى معلم الجهاد من خلال المحورين المحور ا ل أ و ل ا ن ي نقف على النصوص ا ل و ا ر د ة في فضل المجاهدين المحور الثاني الاعتقاد الجازم ب أ ن عزنا على وجه ا ل أ ر ض من خلال الجهد الذي عاوز يعيش عزيز و خ ب لا ك عزيز ل تنتظر من أ ح د ولا يطعن فيك مخلوق ارفع رايه الجهد ازاي ه و ب ا ل ق ر آ ن لسه السنان والسيف جايدور يبقى الواجب علينا ا ل آ ن ناخد بالنا كويس أ ن ا عندي ثوابت في ا ل ش ر ي ع ة مفيش فيها جدال ولا نقاش ألف ب ي أ ي إ ن س ا ن ي ن ق ش ك في الثوابت مرفوض طب مشكل عنده يجلس تحت قدميك ويتعلم وهو صاغر حتى يتعلم الثوابت ثوابتنا أ ن ا ل ق ر آ ن من عند الله ثوابتنا كل ح ق ي ق ة جاءت في ا ل ق ر آ ن فهي حق لا ريب فيها قط ومن طعن فيها نرد عليه ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة استدابا ليس له إ ل ا السيف ومن ولي ا ل أ م ر ليس منا أ م ا إ ن أ م ر ن ا ولي ا ل أ م ر ف ب أ م ر ه ناتمر ما لم ي أ م ر بمعصيه ا ل أ م ر الثاني و أ ر ك ز عليه و أ ش د د غ ا ي ة التجديد احذروا من مجيء إ ي ر ا ن إ ل ى مصرنا احضروا غاية الحبر القوم لهم مبدا يسيرون عليه و ل م يحيدوا عن مبداهم فطن الله عز وجل سيؤيدنا أ م ا أ ن نخضع لكلام أ ه ل التهوك أ ن القوم يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله هذا كلام أ د ل ه كلام لا يصدر إ ل ا من جاهل أ و صاحب هوى و إ ل ا بنص ا ل ق ر آ ن قال ربنا عز وجل إ ذ ا جاءك المنافقون قالوا نشهد إ ن ك لرسول الله والله يعلم إ ن ك لرسول والله يشهد إ ن المنافقين لكاذبون كفى م د ا ه ن ة وكفى سكوت ولا بد من بيان ا ل أ م ر غ ا ي ة البيان و إ ي ض ا ح ه غ ا ي ة ا ل إ ي ض ا ح ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه و إ ن الله لسميع عليم اللهم قد أ ب ل غ ت ك م حتى أ ب ر ا الى الله عز وجل من كتمان العلم و ن أ م ل إ ن شاء الله عز وجل في كل اخ مسلم غيور على دينه أ ن يكون ردءا لدينه دفاعا عنه وعن س ن ة نبيه صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عن ابن عباس حينما يقول دينك دينك لحمك دمه ل ح م دمه ك ح ذ ر و ا إ خ و ا ن ي و ا ف ط ن و ا ولتكن أ ع ي ن ك م في غ ا ي ة ا ل ي ق ظ ة من أ ن يتسلل إ ل ي ك م خبيث أ و يتطرق إ ل ي ك ي د خ ب ي ث ة تحت يد مد العون بالمال وبغيره الله عز وجل مولانا ولا مولى لهم وهو ناصرنا و إ ذ ا تمسكنا بديننا و د ف ع ن ا عنه ح ا ش أ ن يتخلى عنا ربنا عز وجل أ م ا أ ن نسير في ركب ما يسيرون في ركب كله ظلام ل ا ي أ ت ي من ورائه إ ل ا كل شر فكما قال المثل العربي على نفسها جنب براقش أ س أ ل الله تبارك وتعالى ب أ س م ا ئ ه وصفاته ونحن في بيته سبحانه وتعالى ونتوسل إ ل ي ه بكل عمل صالح عملناه أ ن ي ق ن ا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ا ن ي ق ا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ا ن ي ق ا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بخير فوفق ه لكل خير ومن أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره و ا د ع ل تدبيره تدميرا له وخذوا أ خ ذ عزيز مقتدر اللهم وفق و ل ا ت أ م و ر ن ا الى ما تحبه وترضاه اللهم وفق ولاه امورنا الى ما تحبه وترضاه اللهم, اللهم ارزقهم يا ربنا ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تعينهم على الخير وترشدهم إ ل ي ه وجنبهم يا ربنا ا ل ب ط ا ن ة ا ل س ي ئ ة إ ن ك خير م أ م و ل وخير مسؤول و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم ص